ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولكن الله يسلط رسله على بين يشى والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل, والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من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 يَبْتَغُونَ ثَبْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَصُورُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَاءَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّنَّ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويئثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ينقى شح نفسه فأولئك هم المفلعون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لنخرج نمعكم لنخرج نمعكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون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 ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء